وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختذا وأخذناهم بالعذاب لعلهم وقالوا <تصفيق> فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ها أوتري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين تقلنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعل وَأَمَّا غُرِبَ الْنُمَرْءِ أَمَنَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ما ضرهم لك ان اجللا بل هم قوم خصم 波 Lang